سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا وحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذالك خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسبولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول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 ولكن بدعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم لذقه عذابا كبيرا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 فجعل لهم باب منثور أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا.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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 ورَدَ اللَّهُ تَرْتِيلاً وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إلَّا جِنَّكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلَى جَهَنَّمَ أُولَائِكَ أولئك شر من كانوا وأضلوا سبيله ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا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 وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي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 ثم قبضنا وإلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مِنَ من السماء ما أنطهرا لنوحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيرا فلا تصع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملحق أوجو وجعل بينهما وجعل بينهما محجورا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 وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة, أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه, ويخلد فيه مهد illa men tabe va amena ve amel amelen salihan fa ulain fa ulai hasanat ve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 ن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرعة أعين قرعة أعين وجعل للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فَقَالَ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَقُولُ لَزَمَا